فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين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 فأتبعهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إن لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين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 إن أنا إلا نذير مبين قالوا لَئِن لَمْ تَنْتَهِيَ يا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ قال رَبِّ إِنَّ قَوْمِكَ ذَبُونَ فَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحَهُ وَنَجْنِي وَمَنْ مَعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيدُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي سُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يُعْلِمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ